أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا تناصرون بل هم يوما تسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا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 إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غامين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر بِالْحَقِّ بل جاء بالحق وصدق المنسلين إنكم لذائق العذاب الأليم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 تطف عليهم كأس من معيين بيضاء لبّ الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات تطن في عين مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان بيقرين يقول وإنك لمن المصديقين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 ولولا نعمات ربي لكل من المحضرين أَفَمَا نَحْلُ بِمَيْتِنَا إِلَّا مَوْتَتَنَا الْمُلَّةُ وَمَا نَحْلُ بِمُعْدَلِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلِيَعْمَلِ الْعَامِنُ أذلك خير النذلا أم شترة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل جعين ضلعها كأنه رؤوت فإنهم لا كنون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفا الطال فهم على آثارهم يهرون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة منذرين إلا عباد الله المخلصين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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال ليبيه وقومه ماذا تعبدون أرف كن دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتغلوا عن المدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال أنا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا من يمين فأقبلوا إليه يزفون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 إلى ربي سيهدين ربي أبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قَدْ صَدَقَتْ رُؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ كَانَتْ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَضَّلْنَاهُمْ بِبُعْدٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ سَلَامًا وذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذري هما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكرواهم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المشتقين وهديناهما السراط المشتقين وتركنا عليهما في الآخذين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه لا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم وربابائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحورون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إن نجيناه وأهله وجمعنا إلا عجزا في الغابرين ثم دمرنا الآخر وإنكم لتمرون عليهم مسرحين وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُنُسَلَمِينَ الْمُرْسَمِينَ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المذحرين فالتقمه الحوت وهو المين فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بضله إلى يوم البعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يططين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين أَسْتَفْتِنْهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُهُمْ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَا فَهُوَّ هُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إنهم لكاذبون أصف البنات على البن